بوك تو ثلاثة وثمانون ثلاثة وثمانون تري الماضي ثلاثة الماضي ثلاثة أفر بلا تلفون يتصل تلفونياً يتصل تلفونياً. أنظر بيت على التلفون. لقد اتصلت تلفونياً للتو. لقد اتصلت تلفونياً. أنظر بيت تطيب على التلفون. لقد اتصلت تلفونياً طيلة الوقت. لقد اتصلت تلفونياً طيلة الوقت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 يحكي قام لقد حكيت للتو لقد حكيت قام لقد حكيت كل الحكاية لقد حكيت كل الحكاية أنвча يتعلم يذاكر يتعلم لقد ذاكرت للتو لقد ذاكرت ام انفوتات طوال السهره لقد ذاكرت طوال المساء لقد طوال المساء ألوكرا. يشتغل يشتغل لقد اشتغلت للتو. لقد اشتغلت. عملت رات لقد اشتغلت طوال اليوم. لقد اشتغلت طوال اليوم. أمنكم؟ يأكل, يأكل. يأكل. لقد أكلت للتو. لقد أكلت. من <تصفيق> لقد أكلت كل الطعام. لقد أكلت كل الطعام.